أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أمنا من الكتاب لدينا لعلي حكيم، أفَنَبْضِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَنْكُنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفِينَ وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا ذا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولوا نخلقنا العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهد وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماذا بقدر إذ فأنشرنا به فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنت لَوْ مُقَرِّنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أم اتخذ من ما يخلق بنات وأصفاك بالبنين وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثله ظل وجهه مسود وهو كذب أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٌ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أشهد خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا ذا آباءنا على ذا أمة وإنا, وإنا على ذا آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية نادير إن قال مترفوها إن قال مترفوها ذا إن وجدنا ما أبأنا على أمة وإن وإن على ذا آثارهم مقتدون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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَرْوَنِهِ إِنَّنِي بَرَأَىٰ أُمَّ مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً دَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَتَّعْتَهَا أُولَاكَ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّكَ لَافِرٌ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ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 فاستمسك بالذي أُوحى إليك إبنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وسأل من أرسلنا من قبلك من الرسلنا أجعلنا أجعلنا من دول الرحمن آله تيجي يعبدون.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 وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، وقالوا يا أيها السائر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لم تدؤ.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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إن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 دائكة من في الارض يخلفون وانو لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعوا هذا صراطا مستقيما ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين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 فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخ الله مذاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين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 كانوا هم الظالمين، ولا دويا مالك ليقض علينا ربك. قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق، ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أم رضوا، مبرمون.